قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا غرقه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 كل آية حتى يروا العذاب الأليم